بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران ذي الذكر بل للذين كفروا في عزه وشقاء كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُوَ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَهُمَّ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب ليكه اولئك الاحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحط عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من ثواق وقالوا ربنا عجّل لنا قطنا قبل يوم الحساب